إِلَّا مَنِ اسْتَرْقَى السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمِنَ اللَّهِ نَرْزُقُكُمْ وَمَا مِن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ فأَرْرسَل النَّرِّيََا حَلَوَاقِ حَفَأَ زَلننا مِنَ السَّمائِمَا أَنْ فَأَسطَنَكُم فَأَسقَنَاكُهُومَا أَن تُم لَ وَإِنَّا لَ نَحْن نُحّ وَنُميتُ وَونَحْنُ الْوَارِثُ وَلَقَدْ عَِمنَ الْ المُستَقَدمينَ مِنْكُم وَلَقَدْ عَمنَ المُستَأخِرين وَإَِّ رَبَّكَهُ يَحشُرُهُم إِهُ حَكيمٌ عَم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 خَالِقُ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين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 لا يوم يبعثون قال فانك من المنذرين الى يوم الوقت المعلوم قَا رَبِّ بِمَا أَغْوَتَنِي لَ أُزَّنَّ لَهُم فِيأَرْرض وَلَ أُغُويَّهُم أَجمَعين إِلَّا عَبَادَكَ مِنْهُم الْمُخلصِين قَالَ هذاَا صِةٌ عَّ مستُسْتَقِيين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 لا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ نَبِّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ وَنَبِّئْهُم عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ عَلِيمٍ قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضال فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجِّوهُم أَجْمَعِينَ إِلَّمَّ رَأَتْهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ فَلَمَّا جَاءَ آلَ نُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ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 وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَن دَابِرَهَا أُلَائِمَ قَطُوعٌ مُّصْبِحِينَ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ قَالَ إِنَّهَا عَلَيْكُمْ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 فَ تَقَمنَا مِنهُم وَإَِّهُ مَا لَ بِإِمَامِم مُبِ وَلَقَدَ كَذذَّبَ أأَصْحابُحِجِْ الْمُررسَلين وَآتَينَاهُ آياتِنَ فَكَانوا عَْهَا مُعْرِضين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 عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَر وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ